وشركة والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا ودخل في منفعة تمليك حق البناء وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا بعد أن انتهينا من الأحكام التي تتعلق بالعبادات شرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في التكلم على أحكام البيوع في كل أقسامها وإذا بحثنا عن الدليل العام في كتاب الله عز وجل فإننا نجد أن الله تبارك وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا ويقول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض وسئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه وإذا أردنا أن نعلم أركان البيع فلا بد أن نذكر ستة أشياء العاقدان بائع ومشتري الثمن والمثمن والصيغة التي تتألف من إيجاب وقبول فكل بيع لا بد أن تتواجد فيه هذه الأمور السته مثلاً لو أردت أن أبيعك هذا الكتاب فأنا أسمى بائع وأنت تسمى مشتري وهذا الكتاب مثمن والثمن الذي تدفعه مئت ليره مثلا هذا يسمى ثمن إذن مثمن وثمن وقولي بعتك وقولك اشتريت هذه هي الصيغة وقد يضاف على بعض العقود مسألة الشهادة فهذه جملة ما تتعلق فيه البيع ولكننا إذا بحثنا في مسألة تلو الأخرى فإذا كان البائع أو المشتري صغيرا أو مجنونا أو مكرها بغير حق إلى غير ذلك فلا يصح عقده أما الصغير والمجنون فإنه مسلوب العبارة وأما المكره فينقسم إلى قسمين إما أن يكون مكرها بحق أو مكرها بغير حق فلو كان الإنسان مفلسا مثلا فإن القاضي يبيع ماله رغما عنه وهذا ما يسمى مكرها بحق فهذا يصح بيعه وأما الذي تسلط عليه بعض الناس بالقوة ورفع السلاح على رقبته مثلا وقال له بيع هذا البيت بكذا فباعه مكرها فهل عقد هذا البيع لا ينعقد هذا البيع بحال من الأحوال وكذلك يشترط الإسلام في نحو مشتر يريد أن يشتري منا مصحفا مثلا فإننا لا نمكن الكافر من كتاب الله عز وجل وإذا كنا ممن نصنع السلاح فلا نبيع السلاح لحربي من أجل أنه يعود إلينا فيقاتلنا فيه وكذلك لا يصح بيع كتب الحديث وما شاكلها من العلم لمن يهينها أو يعبث بها من الكفار أو المنافقين لأن الله تبارك وتعالى أيضا لا يصح نبيع عبدا مسلما لرجل كافر لأن الله تعالى يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا الثمن يجب أن يكون طاهرا أو المثمن طاهرا وأن يكون منتفعا به فلا يمكن أن نبيع كلبا أو أن نبيع خمرا أو ان نبيع خنزيرا او ان نبيع نجاسه الى غير ذلك ايضا لا بد أن يكون هنالك ايجاب وهنالك قبول فأن يأخذ الإنسان هكذا وأن يضع الثمن دون إيجاب ودون قبول معنى ذلك كل إنسان يتسلط على مال آخر بغير سبب شرعي إذا هذا ما يتعلق بشيء اسمه كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض القراض هو أن يدفع الرجل شيئا من المال لإنسان معين من أجل أن يتجر فيه وأن يكون الربح بينهما وهذا ما يسمى بشركة القراض أو بشركة المضاربه أو شريك المال فهو يضع المال ويعطيه ويملكه من التصرف فيه فيشتري به بضاعة ويتجر بها وفي آخر العمل أو في آخر الحول يعاد هذا المال إلى يعاد هذه البضائع إلى مال وبعد ذلك ننظر ماذا ربح فتقسم هذه الأموال على حسب الحصص المتفق عليها ولم يجبرنا الشارع بحصة معينة بل جعل ذلك الأمر مطلقا علينا لكن لا بد من حصة لصاحب المال ومن حصة لصاحب العمل. وشركة هناك شركات عديدة ستاتي معنا تفصيلها هناك شركة للأبدان فمثلا أن يذهب الناس فيعملون مع بعضهم البعض وبعد ذلك يتقاسمون المال الذي ربحوه في آخر اليوم هذه لا تصح وهناك شركة وجوه أن يأتي الإنسان بوجهه إلى السوق فيشتري لفلان كذا وكذا فيقول لولايا ما أعطوك بهذا السعر مثلا فأنا شريك معك أيضا هذا لا يصح وهناك شركة أموال وهذه هي التي تصح في شريعة الله تبارك وتعالى وهو أن يدفع كل واحد جزء من المال يشتركان مع بعضهما وبعد ذلك يقسم الربح على نسبة أموالهما والبيوع جمع بيع والبيع لغه يعني لو بحثنا عن البيع في اللغة العربية قبل أن نبحث عنه في الشرع مقابلة شيء بشيء مقابلة شيء بشيء اعطيتك شيئا وأخذت منك شيئا فهذا ما يسمى بيعا ولكن أي على وجه المعاوضة ولكن إذا سلمت عليك هل يسمى هذا بيع وردت علي السلام؟ إذا زرت المريض هل يسمى ذلك بيع؟ لا لا يسمى لأنه لا يوجد شيء في مقابلة شيء فدخل ما ليس بمال كخمر يعني في مسألة اللغة إذا اعطيتك مثلا خمرا أعطيتني جلد ميتة أعطيتني كلبا أعطيتني خنزيرا في اللغة هذا ممكن أن يقال مقابلة شيء بشيء أما في الشرع فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي إنه تمليك عين مالية أنا أملك بيتا وأنت تملك حاجة أخرى سواء كانت مالا ذهبا فضه بضاعة أي كانت فأنا أملكك هذه العين المالية بكوني مالكا لها وأنت تعطيني مقابلها إذا تملك عين مالية بمعاوضة ما هي المعاوضة عند البيت أعطيتني مقابل البيت بستانا أعطيتني مقابل البيت دراهم، أعطيتني مقابل البيت دنانير. أعطيتني مقابل البيت سيارة هل يصح ذلك؟ معاوضة بإذن شرعي فإذا خلى ذلك عن الإذن الشرعي عند ذلك لا يسمى بيعا أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي ماذا يخرج من هذا البيع؟ قال فخرج بمعاوضة القرض إنسان وجد أخا له في الله عز وجل يحتاج إلى ماله فأقرضه ذلك المال وأعطاه شيئا مقابل أن يرد له هذا المال بعد فترة من الزمن إذا طالبه بها وكان ذلك المال موجودا لديه فإنه يدفع له ذلك المال المسمى قرضا فهل يوجد شيء هل يسمى هذا لا يسمى بيعا وبإذن شرعي أنا أبيعك مثلا هذه المئة على أن تعطيني مئة وعشرة في نهاية الشهر هذا ما يسمى الربا ويسمى ربا الفضل أو ربا النسيئة فمثلا إذا زدتك في المجلس مباشرة فإنه يسمى ربا الفضل وإذا كان لزمن معين كلما زاد ذلك الزمن ازداد ذلك المال سمي بربا النسيئة الربا بشكل عام هو مقابلة عين بعين لكن لا يوجد فيها إذن شرعي لأن الله تبارك وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا ودخل في منفعة تمليك حق البناء فقال تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التابيد بثمن مالي إذا دخل في هذه المنفعة تمليك حق البناء فإذا اشتريت أنت ارضا فلك أن تقيم عليها بناء ولك أن تقيم عليها زراعة ولك أن تفعل شيئا من هذه الأشياء تمليك حق البناء وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى بيعا أيضا إذا أجر الإنسان أباح له المنفع لأيام في بيت أو لشهر أو لسنة مقابل مال هذا العقد يسمى عقد إجارة ولا يسمى عقد بيع احيانا يطلق البيع على الشراء قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدود ما معنى شروه بثمن بخس باعوه فكذلك ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يعني الإنسان غالبا في هذه الحياة الدنيا يذهب في مصالحه فهو مشتر لنفسه بأي شيء عندما اشتراها بذل دنياه من أجل الآخرة اشترى نفسه في الآخرة بطاعة الله تبارك وتعالى فكأنه اشتراها بهذه الطاعة وأعتقها من عذاب الله تبارك وتعالى أحيانا يكون الشراء بالعكس بعض الناس يشترون الدنيا بالآخرة وعندما يترك اعمال الاخره وينهمك في الدنيا عند ذلك يكون موبق لنفسه او مهلك لنفسه هذه المقدمه بعد ذلك قال الشيخ البيوع ثلاثه اشياء احدها بيع عين مشاهده اي حاضره بيع عين مشاهده هل تشتري مثلا لو قال انسان لاخر عندي سيارة عندي دابة عندي بيت هل تشتري ذلك هذا لا يصح حتى يذهب الإنسان ويعاين البيت ويعاين هذه السيارة ويعاين الكتاب ويعاين الساعة بيده أيا كان ذلك الأمر صغيرا أو كبيرا لا بد أن تكون هذه العين المشاهدة المبيعة مشاهدة من قبل الطرفين. فإذا كانت حاضرة يعني هذا الكتاب بين أيدينا وقلت لك أريد أن أبيع او بعتك هذا الكتاب فهل يصح بيع هذه العين الحاضرة اتفقت كل شروط البيع فيها بائع موجود ومشتري موجود وثمن موجود ومثمن موجود وإجاب وقبول وحل ولا يوجد يعني مانع شرعي من البيع عند ذلك وكانت هذه العين حاضرة صح البين أما إذا كنت لا أعلمها ولا أعرفها كما يقول الناس في دمشق مثلا يقولون: أخي من هدل برد هل هذا يصح؟ لا لا يصح لماذا لا بد من معاينة الشيء قبل شرائه فإذا عاين الشيء اي نظر إليه بعينه لمسه بيده جربه بعد ذلك يستطيع أن يأخذ هذا الشيء وينتفع به فهذا ما يسمى بعين المشاهده هل من الضروري أن تكون موجودا؟ لا مثلا أنا في كل يوم وأنت جاري أعرف سيارتك وأركب فيها وكنت عندي في البيت أو كنت عندك في البيت فطلبت منك أن أشتري منك هذه السيارة هذه في حكم العين المشاهدة لأنها ما بين الأمس واليوم هل تتغير السيارة؟ لا تتغير أما لو كان هذا الذي أريد أن أشتريه سحارة بندورة أو فاكهة وما ما شكل ذلك فإنها تتغير من يوم إلى يوم بل من ساعة إلى ساعة ولذلك لا بد أن يعني نرى ذلك المبيع هنالك بعض المبيع قد لا يرى جميعه دخلت إلى مستودع للحبوب فوجدت القمح موجود في أكاس متعددة وقال صاحب القمح كل هذا القمح من درجة واحدة عادة ماذا يفعل بائعي القمح أو بائع القمح يأتون بالشيش هذا عبارة عن حديدة مفرغة من الوسط ولها حد من الأعلى فيدخلون في بعض الأكياس كيس من هنا وكيس من هنا وبعد ذلك يرون أن هذه البضاعة مثل بعضها البعض يضعون هنا قليلة من هذا الكيس عينات يعني معينة هذه العينات رأينا بعض البضاعة أو طلبنا منه افتح لنا هذا الكيس اقلب لنا هذا الكيس افتح لنا هذا الكيس فلا يشترط أن أرى كل حبة قمح موجودة ولكن يكفي أن أخذ عينات هذه العينات أعلم أن البضاعة متساوية في جنسها ونوعها وجودتها وعدم الشوائب فيها إلى غير ذلك هذا ما يصح أن أرى بعض المبيع ولا يشترط أن أرى ذلك المبيع كله كأنني لو رأيت كوما مثلا هكذا موجود من قمح وهذه صبره تسمى فاخذت شيئا منها ادخلت يدي فيها فنظرت اليها عاينتها هل يجب علي ان ارى حبه حبا لا لا اكلف بذلك في شريعه الله تبارك وتعالى هذا إذا كان الشيء مشاهد فرايناه بالكليه او راينا شيئا يدل عليه اما اذا كان الشيء غير منضبط مثلا تشتري هذا الحليب لكن هذا الحليب في الواقع أي هذا اللبن الحليب هو عبارة عن صفة أي بمعنى محلوب وفعيل في اللغة العربية يستوي فيها الفاعل ويستوي فيها المفعول فتقول إن الله على كل شيء قدير الله عليم هذا على وزن فعيل أي عالم وقادر وتقول مثلا رجل جريح أي مجروح فيستعمل وهذا حليب أي محلوب ومعنى اللبن الذي يخرج من الضرع من الحيوانات فإذا أردنا أن نبيع هذا اللبن فقال بعض الناس هل يصح بيع اللبن المشوب بالماء؟ أي بالماء، لا يصح لأننا لا نعلم نسبة اللبن من نسبة الماء وهذا لا يصح ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل ذلك اعطيتك دراهم فهل يصح في هذه الدراهم أن تعرف عددها والله أبيعك أشتري منك هذه السيارة بما يوجد في جيبي من النقود بما توجد في محفظتي بمقدار ما تستطيع أن تحمل من كذا كل ذلك لا يصح لا بد أن يكون في العد معدودا وفي الوزن موزونا وفي الكيل مكيلا ولذلك كل شيء يختلط بشيء آخر شيء ينتفع به وشيء لا ينتفع به لا يصح يعني بيعه إذن بيع عين مشاهدة أي حاضرة حاضرة مرئية معروفة أي كانت بشيء واحد فهو أراد بالحاضرة هنا المرئية المشاهدة لأنه لا كما قلت إذا كنت أعلم بيتك تماماً بالضبط أو أعلم بستانك وأنا أجلس في البيت اليوم ليس في البستان هل تبيعني قطعة هذه الأرض المزرعة التي عندك أن أعرفها جانباً جانباً دعوتني إليها مرات وأعرفها بكل أركانها هل يشترط عند العقد أن أذهب إليها؟ لا لا يشترط إذا كانت مرئية وهي لا تتغير فهذا البيع قال فجائز وجعل الشيخ شرطاً قال إذا وجدت الشروط يعني كما قلنا شرط في البائع شرط في المشتري شرط في الثمن شرط في المثمن شرط في الصيغة هذه الشروط كلها إذا توفرت وكانت شروطا شرعية عند ذلك يكون البيع جائزا فمثلا لو بعتك هذا البيت ب كذا وكذا من الخمر هنا فقد شرط من الشروط لأن الخمر لا يسمى مالا بل تجب إراقته عندنا إن لم يكن محترما ونعني بالمحترم أن هذا الخمر الذي سينقلب إلى خل عندما عصرناه بنية الخلية فمر بمرحلة الخمريه فهل يصح في حال الخمريه البيع فيه أو بجلد ميتة أو بكلب أو بخنزير؟ لا لا يصح أبدا أو بحر واحد واحد وتشريها به الإنسان الإنسان لا يملك إلا إذا كان رقيقا والرقيق لا يكون إلا بالأصل أن يكون قد أخذناه من المعركة وغنمناه وبعد ذلك قد يكون توالدا من بعد ذلك أو تم بيعه وشراؤه قال من كون المبيع طاهرا أعطانا شيء من الشروط من كون المبيع طاهرا فلو كان المبيع نجسا هذا شرط فيه لو كان نجسا الكلب نجس العين الخنزير نجس العين الخمر نجسه العين الجلد من قبل الميتة يعني لو كانت هنالك شات ماتت هنالك فرق بين الشات المذكاء والشات الميتة الشات المذكاء التي ذبحت فجلدها طاهر لكن لو ماتت الشات لوحدها فجلدها يمكن الانتفاع به عندما نأخذه نسلخه من هذه الشات الميتة وندفعه إلى دباغ فيدبغه بعد ذلك يصبح طاهرا الجلد دون الشعر دون الصوف دون الوبر عند ذلك بعد الدباغ يصح بيعه وشراه أما قبل الدباغه نجس لا يصح بيعه مثلا واحد بعض الناس جمع روثا من الحيوان... روث للحيوانات من أجل سماد الأرض فهل يصح بيعه؟ لا يصح وإنما هذا اختصاص أي لك هذا الاختصاص ككلب الصيد مثلا وروث الحيوانات وما شاكل ذلك ارفع يدك عنه بكذا فهذا لا يسمى بيعا وإنما يسمى تنازلا إذن من كون المبيع طاهرا طاهرا فإذا كان نجسا هناك فرق بين النجس والمتنجس والله لابس انت الثوب وهذا الثوب مررت فإذا بحيوان قد بال فأثر على ثوبك فتنجس الثوب هل يصح بيعه ما في مانع لأنه يمكن تطهيره عند ذلك يصح بيعه النجس لا يصح بيعه المتنجس يصح بيعه لأنه يمكن لنا أن نطهيره قال منتفعا به ومعنى منتفعا به يعني هنالك منتفع في الحال وهنالك منتفع فيه في المآل مثلا بعتك حمارا تركب عليه الآن أما لو كان هذا الحمار صغيرا لا يقوى على الحمل فإننا نقول إنه في المستقبل بعد ستة أشهر من الممكن أن تركب عليه فهذا منتفع فيه في المآل أما أن أعطيك مثلا بعض الأشياء أعطيك حبة قمح سعرها كذا وكذا هل ينتفع بحبة قمح لا يصح بيعها حبة قمح واحدة حبة أروز مثلا أبيعك بعض الحشرات وإن قال بعض العطارين يوجد فيها فائدة تشتريها الحردون مثلا ذبابه تشتريها الزنبور تشتري شيء هذه النحلة هذا أيضا لا يصح بيعه أيضا لا يصح بيع حيوان يفرق بينه وبين أمه مثلا الآن ولد سواء كان أمه من يعني أو كان حيوانا فولد بعد ذلك هذا الولد يحتاج إلى أمه يحتاج إلى اللابة الصمغة يحتاج إلى الحليب يحتاج إلى رعاية أمه إلى سن التمييز من رحمة الإسلام حرم علينا أن نفرق ما بين الولد وما بين أمه ايضا من كون المبيع طاهرا منتفعاً به مقدوراً على تسليمه هذا ما يحدث الآن كان بعض الناس لهم أراضي في الجولان مثلا في القنيطرة في كذا فيأتون الآن وبعد ذلك تشتري مني هذه الأراضي الموجودة في فلسطين والآن هي على تحت يد اليهود مغتصبة فهل يصح البيع سلمني إياها لا أستطيع تسليمها أنا أبيعك إياها بثمن أقل من ثمنها لا يصح هذا البيع أبدا والأسف تجري عليه عقود كثيرة وحتى الدولة تقر به كثير من هؤلاء الذين عندهم وربما يسيرون عليه, بعض يسيرون عليه بعض المعاملات كشراء مثلا سيارة زراعية ومشاكل ذلك على أرض لا تعلم ولا تعرف ولا يستطيع الإنسان أن يستلمها. فهل يصح هذا؟ لا يصح مقدورا على تسليمه قال للعاقد عليه ولاية أنت بأي شيء تبيعه قد تبيعه بالملك وقد تبيعه بالوكالة أنا وكلتك أن تبيع بيتي فلك الحق أن تبيع أو مثلا أن تبيع مال مورثك ظنا أنه مال لك كيف يكون هذا إنسان سرق من أبيه سجاده مثلا هكذا يصورها الفقهاء وبعد أن سرق هذه السجاده سرقها لنفترض في الساعة الثانية عشر في نفس اليوم في يوم السبت مثل هذا اليوم مثلا ثم ذهب فيها إلى السوق فتم بيعها في الساعة الثانية هل يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك؟ لا يصح لكنه في الواقع ماذا صادف؟ أن والده مات في الساعة الواحدة وهو الوريث الوحيد لوالده في الساعة الواحدة صارت السجاد لمن؟ لهذا الولد الذي سرقها كانت مسروقه فصارت ملكا له فباعها فعندما عاد إلى بيته وجد أن والده قد مات ذهب إلى المشتري فقال هذه السجادة لم أكن أملكها فيقول كذبت عندما بعتني إياها كانت ملكا لك بعتني إياها في الساعة الثانية ولو قال إنها كانت لأبي وأنت الوريث الوحيد لوالدك إذن هذا البيع كنت تظن أنه مال لوارثك ولكنه تبين أن هذا المال في ساعة البيع لمن لك فهو يريد أن يغير هذا البيع لأنه باعه بثمن بخس يريد أن يتخلص منها بسرعة ليحولها إلى مال فلما صارت ملكا له ندم على ذلك فهل يعاد ذلك البيع؟ لا لا بد أن يكون له ولايه عليه أما والله واحد ما كان خضر مم أو سمان وقال أو تاجر لم يكن في محله وجاء زبون فدخلت أنا إلى مثلا الدكان ماذا تريد؟ والله عشر كيلو من القمح مثلا أو عشرة مكاييل كلت له عشرة مكاييل وبيعت إياها وهذا البائع ماذا يسمى؟ با يسمى بائع فضولي فهل يصح بيعه؟ لا يصح بيع الفضولي لأنه لا ولاية له نعم ولا بد في البيع من إيجاب وقبول <تصفيق> المؤسف أن مسألة الإيجاب والقبول أخذت تددن في كثير من الأشياء ولكنها تبقى أحياناً ترى إلى الآن في السجلات العقارية إذا كانت هناك بيت يقول له هذا ما كان يعني الناس قد تعلموا فيه يا أخي بعته اللي بعت اشتريت استلمت كذا فيتكلمون بهذه الكلمات وهذا شيء حسن يا في بعض الأشياء مثل السيارات والدواب يعني فيجرون عليها بعته باركله إلى غير ذلك بعتك اشتريت فهذا الأمر لابد من إيجاب وقبول فالاول يعني الإيجاب كقول البائع أو القائم مقامه من القائم مقامه الوكيل نعم بعتك يعني بعتك هذه الحاجة ملكتك هذا الكتاب ملكتك هذا البيت ملكتك هذه السيارة إلى غير ذلك بكذا ملكتك إياها بكذا حتى ولو قال وهبتك كما يفعل أصحاب المكاتب أحيانا في المصاحف فيقول وهبتك المصحف الأصل الهبه بدون مال ولكنه قيدها بما فقال وهبتك المصحف بمئة قال قبلت معنى ذلك صار في إيجاب وقبول هذا معنى ملكتك بكذا والثاني كقول المشتري او القائم مقامه اشتريت وتملكت ونحوهما هذا هو النوع الاول من انواع البيوع الجائزه بيع عين حاضره مشاهده مرئيه اذا توفرت فيها الشروط اكرر الشروط ما هي لا بد اولا أن تكون معينة وايضا أن تحدث كل أركان البيع بائع ومشتري ثمن ومثمن إيجاب وقبول وكل واحد من هذه الأمور لابد بد أن يستوفي شروطه كما ذكر البيع الثاني بيع موصوف في الذمة هذا يحتاج إلى بحث وهذا ما يسمى احيانا يسميه الناس بيع السلام يسميه بيع الطلاع يسميه بيع وعد مثلا على كيف يكون ذلك يعني أن يأخذ الإنسان ثمن حاجته قبل أن ينضو قبل أن يخرج الزرع مثلا فيأخذ الآن الثمن وسيسلمه في وقت آخر فهل يصح هذا أم لا هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد والحمد لله رب العالمين